اسمعي ويا ديوك صيحي ويا شمس الله طلعي بلشي غني حرب ينجو اسمعي ويا ديوك صيحي ويا شمس الله طلعي يا زعيم جاي عن محبي وعن وعي ناقش قضي بدون داعي ومدعي صرلي اسنيني بجوتك جد السعي ورغم الأصالي بمقلعك ومقلعي مفروض نعمل بينك وبيني حساب إن شاء الله بعرني بيضبط حسابك معي <تصفيق> حسابي معك او لك خطير. ما تحط سعر الحاجب بسعر المدير. شو منتظر وديك على عالقردن سفير او عينك عاما تطعرني امير. لك ما زال شو ما اخدت مالك عم يطير عالرأسات وعبصة طين الحريح ما تنوعد إنك غني بدك تصير من حصتك بالجوء من مورد صغير لو خدت حصه كل شعار الزجل ما في بارات رح تبقى في حصتك بالجو من مورد صغير لو خدت حصه كل شعار الزجل مازال في بارات رح تبقى في إني ابن عيلي موقرة رح أترك بواب البرات مسكرة ورح حب عبلة بقلب خيمة عن طفل <تصفيق> إياك تغريني بإمارة معمرة معمره جنوز بدي ولا خزين جوهرة إسأل المرأة القال الله خلقها محررة بتقلك اللزي بمصاري بتنشرة ومهما عجرين المرة ينرش مال مال الدني ما بيشتري قلب المرا بيشتري عدا من كركت البار ارتوى هلا قلنا عبل منك عطاو الص الهوى لاربع خمس كاسات نكرعهن سوا ولما بلغنا النضج والكرم استوى عقلنا وفتحنا بيوت جاه ومستوى أوه، أوه، أوه، أوه. اشتركوا دوار بنات الهوى شوف لك بنت وانضب شكله محتوى وعجل قبل ما يبغتك ضعف العوا وتصير بطل الغلطه وشم الهوى اختيار تتنقل عك مدولة بيه ومرضات تني يسوق الدواء het is hij niet. Hoe kende اللي لحد مشت ناين مرضات <تصفيق> هي يزغيب يا غايب على دروب الحياه مشيت ناين ناين حد المعجبات <تصفيق> <تصفيق> وبالعشق عشق مثلي انت عندك معطيات ولليوم عايش على الذكريات ورغم العمر بعدك بتهوى السيدات وبتحلم بلمسة زنود الناعمات اسمع <تصفيق> مني ركعة لعب الورق غرب الورق ما بقيت راح تلمس بنات <تصفيق> قلب صفات تنبه إذا عالمعرك يبسان فان قادر يعلق عالمنابر مشنقاته قادر يخلي رقات حكم عالمها بالعشق مثلي إن انت عندك معطيات ولليوم عايش عضجيج الزكريات ورخم العمر بعدك بتهوى السيدات وبتحلم بلمسه زنود النعمات اسمع مني ورجع لعب الورق غرب الورق ما بريت رحت المسبانات تعبت من حلم سرق ومن ضجه النسوان عكاس العرق وما عاد همي اللمس من تلجح ترى همي ولادي وعيلتي وحبر الوراء لكن انت من وعد ما الباب انطرق تنخلص عزوبيتك قبل الغرق جبنا لك بنات الورق لما انفرق شعرك تلج الشيب على راسك مرة إلا إذا بنات العيل ما تجوزوك من جوزك ليخاب البناء الورق للفرق بدر القصايد من تحت باطي شباب وخصمي اذا سيفي مقابلوا مبرق لو كان عن طرعب سبي كدو العرب يا عم تعبد من حلم سرق ومن ضجه النسوان عكاس العرق ومعاد همي اللمس من جمر احترق همي ولادي وعيلتي وحبر الورق لكن قلت من بعد ما الباب انطرق تا نخلص عزوبيتك قبل الغرق جبنالك بنات الورق لما انفرق شعرك وتلج الشيب على راسك مرق الا اذا بنات العيال ما تجوزو من جوزك لي خعب لبنات الورق اسكري يا شاردي بهالليل في وحاجي من شعورك مستحي انا محرقص عليك اليوم اكتر من ما محرقص انتي علي شاري يا شاردي بهالليل فيي وحاجي من شعوري مستحيي انا محرقص عليك اليوم اكتر من ما محرقص انتي علي تعي نزهر بعتلة ليل احمر ننسى حالنا وننسى البقية وإذا خطينا سوي شو منخسر له أول ولا آخر خطير يا موسى اجازتي دي حاجي محشر ولتبعت لي بنات بلا هويه انا ابتن ايه الحلوين اشطر تميز بين عطره ومجدري <تصفيق> يا موسى بجازتي حاجي محشر اه ولا لي بنات بلا هويه أنا قايت الحلوين أشطر بميز بين عدرة ومجدلين أنا بحاكي المرا من غير محور بحسسها بمشاعر داخلي وما بهديها عطول حبوب شوهر الحكي أحيان أغلى من الهبيب من غير محور ابحسسها بمشاعر داخلي وما بهديها عطول حبوب جوهر الحكي أحيان اغلى من الهديه أنا بوصف المرأ أجرأ وأخطار وشؤيمتها الأصيد العاطفي إذا ما تعش أنوعا فرد دفتر خيال الشعر وخيال الصبي أنا بوصف المرأة أجرأ واخطر وشو قيمتها الأصيد العاطفي إذا ما تعش أنوعا فرد دفتر خيال الشعر وخيال الصبي يا موسى العمر مشواره مقدار بيمرق على العجوز وعالفتيه وكل ما بالعمر اكتر كبار كل ما بتبها تطل البهيه كفا تقلي بزمانك كنت قيصر الجوارب راكئ الدو انت زمانك راح والواقع تغيروا بشمع الأحمر ختمها القضيه كفات اللي بزمانك كانت قيصر الشوارب اسرك الدو انت بحي زمانك راحوا والواقع تغيروا بشمع الأحمر اختبت القضيين <تصفيق> وأنا اللي متل ابنك فيك مجبر لاني بحسبك بمقام مية جبتلك ورقتا فيه تقدر تبصر من عبكرة ومن عشيه واذا منلعب سوا ربحي مسوجر لأنه بلعبه اللي خا حلو ما بين الشب والخوري المختيار الخوري بياكل اللي خا هديه ولاني مش معقول اخسر ولأنه حضرتك خوري يا موسى اللي خا اليوم راح تعبك نسمة الصبح المفرع وتعطي دروس للريح الشمال ناعس اسبعا تبعث لي رسالة تشرح لي عن البعد الجمالي وتلبس نسمة الصبح المفرع وتعطي دروس للريح شمالي أنا لما كنت حلوين جمعت وفرفت زنبق وعطف جوالي كنت بعدك طفل توقف وتوقع تغفض حضن امك لا مباد الفرفه تزنبق وقطف توالي تلد بعدك ولد توقف وتوقع وتخفى بحضن امك لا مبالي واذا شايف براسي الشي مزرع تاكد قبل ما تركب مقالي براسي كل شعر تشايف تلمع وراها في مره وخمره لعين <تصفيق> اه اذا شايف براسي الشيب زرع تاكد قبل ما تركب مالي براسي كل شعر تشايف تلمع وراها في مره وخمره وليالي صبا لندن على زنودي تفرع وكمني جمال الاسترالي ومسفراتي البعيده كنت ركع بنات سويس رو حلوين وهم عيب لعب الورق. ما فيك تطلع درج موسى عليك كتير عالي أنا الكرات باللي خام سبعة وبربح ألف جولي عن تومي وإذا في لعب على الحبلين اقنع بأنك عم ترعى عتو بالي بنت بعدك صغير وما بتسرع وانا بلعب قلوب فعلا احبك اه اه هو شو بتروح ما افرط على والناس حالي وين عمد الطفل اللي بيرضعوا عوعد الرب قدم له كفالي وارجع اجبرك توقف وتركع بكرس الاعتراف وما تغالي وارجع جوزك والايد ارفع وتخفض راسك وتحميك باك جوزني وعمولي المندكين طب افرط صورة خوري وبيمنع ما افرط على والناس حالي وارجع عم من الطفل نبيرضعوا عوعد الرب قدم كفالي وارجع اجبرك توقف وتركع بكرس الاعتراف ما تخلي وارجع زوجك والإيد ارفع وتخفض راسك وتحبيب بالي <تصفيق> وإذا شايف بوجي وج أبشع من خوري الورق في هيك حالي قبل ما تفت وراك توزع وتصعي ليختك ضحك وسعالي انا خور الورق للتح برجع على راسي البست التاج هالي وعطا ولت الورق باكل لاربع عواشيش واذا مرتاح بالي أوه. باكل ليخت السوداء وبرجع باكل ليخت الحمراء مجالي واذا من الوايخك ما اشبع برجع بطلع لفوق المنابر وباكل كل شعر الافجار انا خور الورع للتعب مرجع على راسى بستى بعواشيش واذا مرتاح بالي, بالي, بالي باكل ليخت السوداء وبرجع باكل ليخت الحمراء مجالي واذا من الوايخك ما كنت برجع بطلع فوق المنابر وباكل كل شعر الارتجاه